فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين فِي في سبيل الله فلن يضل سَيَهْدِيهِمْ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة لَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بان كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم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 الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه من خمر لذة للشاربين وأنهار مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ونفرة من ربه كمن هو خالد في النار وسقمان إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا, قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفال أولائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواء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 إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 أهَل عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم واملا لهم ذلك بان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 فَتَاللهُ وَكَرِيمُ رِضْوَانُهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ الْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم وفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبار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 فلا تهلوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعيو وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تبعون لتنبعون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 وَمَن غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالُ